الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله الثالث ظن وراى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات فتنصبهما مفعولين نحو رايت الله اكبر كل شيء ويلغين برجحان ان تاخرنا نحو القوم في اثري ظننت وبمساوات ان توسطنا نحو وفي الاراجيز خلت اللؤم والخوار وان وليهن ما أو لا او ان النافيات او لام الابتداء او القسم او الاستفهام بطل عملهن بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم اي الحزبين احصى انتهى كلامه رحمه الله في هذا البشر هذا الباب أوله رحمه الله الثالث أي ثالث من من النواسخ مما يدخل على المبتدأ والخبر وقد مضى معنا أن المبتدأ والخبر جملة اسمية يدخلها النواسخ ورأينا نوعين من النواسخ وهذا هو النوع الثالث مضى معنا النوع الأول وهو كان وأخواتها حيث تدخل على المبتدى والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرها وإن وأخواتها حيث تدخل على المبتدى والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها وأما هذا الثالث فإنه يدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا الأول يسمى مفعولا أول والثاني يسمى مفعولا ثانيا وذكر رحمه الله هنا بعض الأحكام التي تتعلق بأفعال القلوب أو بظن وأخواتها الحكم الأول ذكر لنا أو عدد لنا بعض هذه الأفعال ولم يذكرها كلها وذكر حكما يتعلق ب العمل اي ابطاله وحكما يتعلق بتعليق العمل اي ابطاله محلا ابطاله لفظا قال ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات ظن ورا و حسب ودار وخال وزعم ووجد وعلم هذه افعال من اخوات ظن ومعنى قولنا من اخوات ظن أي انها تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى مفعولا اول وان تنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا وهي بين امرين هذه الافعال ذكرها المصنف رحمه الله بين امرين منها ما يفيد الرجحان يفيد كظن فانها تفيد رجحان الشيء رجحان الشيء تقول ظننت زيدا عالما اي يغلب على ظنك أن زيدا عالم ومنها ما يفيد اليقين منها ما يفيد اليقين كظن في حد ذاتها في بعض الاستعمالات تفيد اليقين كقولك مثلا ظلنت النبي صادقا فهنا ظن تفيد ماذا تفيد اليقين لا شك مع الرجعة أو تقول أو كما قال الشاعر في هذا البيت رأيت الله أكبر كل شيء رأيت الله أكبر كل شيء كل شيء قوله القلبيات أي هذه أفعال تتعلق بالقلوب أو هي هي من أفعال القلوب وهي هذه المذكورة وهناك قسم آخر كذلك هو من أخوات ظن ويفيد التحويل يفيد التحويل أفعال التحويل وهي تدل على تحويل شيء من حالة إلى حالة مثال اتخذ اتخذ الله ابراهيم خليلا وتقول اتخذت زيدا صديقا و وجعل جعلت الطين إبريقا جعلنا البيت مثابه للناس والأمثلة بهذا هذا الباب كثيره سياتي ان شاء الله على بعضها قال فتنصبهما تنصبهما اي تنصب المبتدا والخبر وهنا لا بد من بيان امر ظن واخواتها تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما والأول مفعول اول والثاني مفعول ثاني هناك افعال ليست بم ليست ليست من اخوات ظن لا هي من افعال القلوب ولا من افعال التحويل ولكنها تنصب مفعولين تنصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبر إذن ظن واخواتها تنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر هكذا لنفرق بين النوعين وهناك افعال تنصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبرا واضح منها فكسونا العظام لحما كسونا فعل كسا يتعدى الى مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبر فلو قلت مثلا ظننت زيدا صادقا ظن تنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر لأن ظن لو حذفنا ظن من هذا التركيب زيدا صادقا ماذا يبقى عندنا تقول زيد صادق زيد مبتدا وصادق خبر مفهوم الان طيب لو قلت كسوت زيدا جبه أو كسوت زيدا قميصا كسوت زيدا قميصا الان فعل كسا تعدى الى مفعولين وهو زيدا وقميصا لو حذفنا كسا ماذا يبقى زيد قميص وهذا لا لا يستقيم واضح إذن قد توجد افعال تنصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبارا وهذا فرق بين بيننا يعني ليس كل ما وجدت مفعولين فهما مبتدا وخبر فهما مبتدا وخبر أو, أو, او هو من أفعال من اخوات ظن قال فتنصبهما مفعولين اي مفعولين لظن او احدى اخواتها قال نحو رايت الله اكبر كل شيء رايت فعل وفاعل نقول في اعرابه تفضل هم رايت كيف هذا رايت الله آه. اكبر كل شيء when يكون لديه مخافه فمحاوله ماثرهم جنودا ام رايت قلت ايه على على السكون ايه هذا سببه الغياب كبير أو الطويل. آه لأي تو على السكون لاحظ. اتصاله في قضمير رفع المتحرك. قضمير رفع المتحرك. أحسن. وتأ قضمير متصل مبني على محل روح فعل. أحسن. يك هذا الله إبراهيم أول. مفعول به اول منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره وهذا هو الذي اصله مبتدا اكبر مفعول به ثاني منصوب ولو حذفنا الفعل راى الذي هو من الاخوات ظنا نقول الله اكبر كل شيء واضح الله أكبر كل كل شيء اذن هذا المفعول الأول وهذا المفعول الثاني نعم يوجد اعراب في هو فقط اعراب واحد لكن التعبير يختلف فتقول رأى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء كراهية توالي أربع حركات فهم لأن هذا السكون عارض عارض عن الأصل العارض وإلى الأصل في رأى أنه مبني على السكون الأصل في المبنية أنها تبني على السكون اي راه راه نحن لا نماثل براه نمثل بخرجه مثلا خرجه هذا مبني على الفتح الظاهر يقولون الاصل في الفعل الماضي انه يبنى على الفتح واضح الاصل في الفعل الماضي انه يبنى على الفتح الفتح الظاهر من فهم. هذا الاصل لكن هذا اصل معدول عنه او معدول اليه عفوا والا فالاصل في المبنيات انها تبنى على السكون لان البناء السكون وكل حرف مستحق للبناء والاصل في المبني ان يسكن هذا الاصل في المبني ان يكون ساكنا بلا ساكن ثابت اي تحرك لهذا لما لزم الفعل ا الاخر مثلا كم حار حال واحده قال مبنيه حال واحده في الجر في النصب في اي شيء او هذا تلزم حاله واحده وهو السكون فدائما ماذا مبنيه لانها تلزم كما ان البناء يلزم حاله واحده فقالوا رايت مبني على السكون وهذا اقرب وأسهل هذا السكون ظاهر رايت لان الافعال كلها الماضية اذا اتصلت بضمير فمتحرك متحرك فالسكون يظهر سواء كان معتلا ام غير معتل رايت سعيت دعوت خرجت شربت وهكذا رابح إذن أن يقول مصنف رحمه الله هذه الأفعال ذكرها وعددها وهي ظنّا. ضمن زيد وراء ثم حاسبه ودارا وا ظننا مثل وظننا من يعطينا مثل عن ظننا نعم واني واني لا اظن كيف العون مفروه واني نعم يا فرعون نعم واني لا اظنك ها ان حرف نصب مشبه بالفعل حرب مشبه. هذا والياء نعم نعم في في صحيح الكاف المتصله بالفعل ظنه هي المفعول الاول لو حدثنا ظنه هنا في غير القران ماذا نقول ها نعم هنا الكاف تصير ماذا انت هي الخطاب انت مثبور انت مثبور يا فرعون واضح انت مثبور فانت ضمير منفصل في محل رفع مبتدا مثبور خبر واضح لان لو ادخلنا الفعل ظننا نقول ظننتك الكاف هذا خطاب هذا الضمير منفصل للخطاب منفصل اذا اتصل كيف يكون, يكون يكون كافا مفهوم لو قلنا هو مثبور واردنا ان نصل الضمير نقول ظننته مثبور واضح يعني ضمائر الغائب المتصله هي واذا انفصلت تصير هو هي الى ذلك وضمان المخاطب المنفصل هي انت انتما أنت الى غيرك اذا اتصلت تصير كاف الكاف مفتوحه مكسوره او نحوه رأى مثال ماذا معنى رأى رايت الله اكبر كل شيء محاوله حسب لا تحسبوه لا تحسبوه شرر لكم من ها لا تحسبوه ولا تحسبوه من يعرف محمد نعم لا حرف النفي مبني على السكون محل اعراب احسن تحسبوا فعل مرفوع هم يا اين ارفع الضم حسين يبني على حرف النون بس من في المضارع ابن على حرف النون الفعل المضارع ليه ابن على حرف النون هم نزوم لا ناهيه حرف نهي وليس, وليس حرف وليس حرف نفي كما قلت واتبعتني في غي ها لا, لا حرف نفي نهي مبني على محل لا تحسبوه فعل مضارع ها ملزوم بلا وجزمه حذف النون اصل تحسبون حذفت النون علامه على الجزم او جزما والوال ضمير متصف ممجع السكو في محرفة فاعل الها هذا هو مفعول أول مفعول أول أحسنت أين مفعول ثاني لكم شرا مفعول ثاني مفعول ثاني شرا مفعول ثاني لو حذفنا الفعل حسيبة ماذا يصير لنعلم أنه اصله مبتدا وخبر هو هو شر لكم هو شر لكم الفعل درا هم درا ها درا يدري دوريته الوفية اجي شيخه تريد؟ تريد من المجهون تريد الوفية العهدي يا الله فاقتبط فاقتبط؟ فاقتبط دوريت الوفية. يقول يقولنا في التحقيق لم أجد أحدا نسب هذا الشاهد إلى قائل معين ويقولون في أصول نحو لا يحتج ببيت لا يعرف قائله لكن لا بأس نمثل به دوريت الوفيه العهد نعم يا, يا عروه تو. ويا عروه بالترخيم عروة بالترخيم, بالترخيم. نعم من يعرف حسين لا, لا حسين نعم ها دوريته فعل مضارع ماضي مبني المجهول جميل اي فاعل ها فاعل او نائب فاعل ها احسن نائب فاعل احسن يعني. هو مبني مجون احسن يكون نائب فاعل والحسن ان تكون فاعل لا لا يجوز ان تكون فاعل ها هي نائب فاعل واضح يعني يجب ان تكون النائبه فاعل فنقول التاء ضمير متصل دوري تاء فعل ماضي مبني على السكون واضح لاتصاله بضمير رفع المتحرك مفهوم والتاء نائب فاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل وهذا نائب فاعل هو المفعول الاول هو الذي اصله المفعول الاول الوفيه مفعول به ثاني هكذا ماذا لا نقول نائب فاعل حينما نقول فعل مبني المجهول يعني الفاعل يصير نائب فاعل المفعول به يصير نائب فاعل اكلت التفاحه اكلت التفاحات اي نعم المفعولين كسوت زيدا قميصا كسي زيد من الذي صار مفعول فاعل المفعول الاول هو اللي يصرنا فاعل كسي زيد قميصا والمفعول الثاني يبقى كما هو مفهوم الان داري ت داريت نمثل نفترض ان هذه هي زيد داريت زيدا الوفيه العهد داريت زيد الوفي العهدي دريت الوفي العهدي يا عروه فهمت اذا هذا هو المفعول الاول صار نائب فاعل والمفعول الثاني بقي الوفي منصوب ونصب الفتحه الظاهره على اخره العهدي ها مضاف اليه مضاف ها لكن اليس المضاف يكون نكره والمضاف يكون معرفه ها لكن كيف يضاف المعرفه هو جائز او غير جائز جائز واضح وقد مضى معنا في الأجرمية من جائز يشعر واضح علاقه بين الوفي وبين العهد بين المضاف اذا كان معرفه وبين المضاف اليه اذا كان معرفه فهذا مضاف اليه مجرور بالكسره وهذا نداء هه جمله ندائيه دلا خاله كيف يخال به راي نقول كيف يخاله من منج هذا اعطونا افعال صريحه على حسب المستوى خلت زيدا صادقا خلت زيدا صادقا خلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهي فاعل أو هو فاعل زيدا مفعول أول صادقا مفعول مفعول ثاني زعم ها انتبهوا هناك مساله زعم قد تكون ناصبه لمفعولين وقد تكون لا وجد كذلك قد تكون ناصبه للمفعولين وقد تكون لا اذا كانت وجد ها ظن لكن قليل اذا كانت بمعنى اتهم هم اذا كد بمعنى... تاتي ضمن بمعنى اتهم نعم اذا كانت بمعنى اتهمة فلا فلا تنصي مفعولين لكن كذلك نعم نعم اذا كانت لا ليست غير قلبيه اذا كانت بما... ليست ليس بمعنى علمة هو قد تكون معنى حزنه حزينه وجد في نفسه اي حزينه زعم الذين كفروا ألا يبعثوا هنا لحظة هنا قلبية هنا بمعنى علم أو أي أو لا ألا يبعثوا هنا زعم انتبه زعم هنا معلقه عن العمل بان واضح هذه من اخر الظنه لكنها معلقه بماذا هذه ان المخففه من الثقيله ان يبعث اي انه لن يبعثوا قد مضى معنا ان ان اذا كانت مخففه من من من ان فلا بد ان يفصل بينها وبين الفعل بماذا بين فيه وان تسبق بفعل يدل على لا اليقين تكون تكون مخففه نعم تكون مخففه من الثقيله واضح متى تكون مصدريه اذا لم تسبق بفعل يدل على اليقين تكون مصدريه النعم واذا كانت بفعل يدل على الرجحان كيف متى يجوز الوجهان لا يدل على اليقين لا لا يدل على اليقين فإن تفيد ماذا تكون ناصبة مصدريه اذا لم تسبق بفعل يدل على اليقين متى تدل على وجواز الوجهين اذا سبقت بفعل يدل على الرجحان نعم حسب نعم او نحوها هذا فاذا سبقت بفعل يدل على اليقين فانها ماذا لا تتمحض لان تكون مخففه من, من الثقيله هنا زعما كما سيت هذا مثال نتركه الى بعد قليل حينما ندخل في التعليق تعليق الافعال عن العمل واضح يختبر <تصفيق> شيء نعم <تصفيق> راى نعم اذا كانت بصري تنصب مفعولا واحدا ولا تدخل على مثال الخبر لا تدخل على مثال الخبر تقول زيد صادق صادق هن عليه هنا ندخل عليه راى البصريه لان راى البصريه ليست قلبيه بصريه لا بد من راعى القلبيه وهذا لهذا قال هو القلبيات مفهوم وجد كذلك وجدت زيدا صادقا وجدت زيدا صادقا اي علمت زيدا صادقا فوجده هنا بمعنى عليم بمعنى عليم ثم قال ما الشيخ بيت اي ما هو مثل البيت آه زعمتني شيخا ولست بشيخين زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب الدليل زعمتني في عن ماضي ومن على الفتح والتالي التأنيث والنون للبقايا والياء مفعول أول شيخا مفعول ثاني وكف الله أمنين أشاء القتال واضح شيخا لا يخالو ها؟ واني لا يخالك ناجيا لا يخالو البيت مش عندك خالص هذا كاش ها نعم صحيح واني لا يخالك ناجيا ناجيا يخالك فعل مضارع مرفوع رفع الضمه الظاهره على اخره والفاعل مستتر وجوبا تقديره انا والكافظة ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول اول وناجيا مفعول به ثانيا ثانيا وبحذف اخار تصير ماذا انت ناج انت ناج ضرنتك ناجيا قال المصنف رحمه الله إخال وآخال نعم عد إلى كتب اللغة لتعرف الكلام العربي فيها. لكسر الهمزة ونصبها إخال يعني يغلب على ظني خلت زيدا صادقا اي غلب على ظني زيدا صادقا نعم كبيث الظن تشبه ظننا في المعنى اقرا برجحان ان تاخرنا في قال ويلغين برجحان برجحان يلغين برجحان يعني تلغى يلغى عملها هنا حكمان يتعلقان بأفعال القلوب فقط افعال القلوب هذه التي ذكرت اما افعال الرج... أفعال, التح... افعال التحويل لا علاقه لها بهذه بهذين الحكمين الحكم الاول هو الالغاء والحكم الثاني هو التعليق الان الالغاء هو ابطال العمل ابطال عمل ظن واخواتها او نقول بعباره احسن ابطال عمل افعال القلوب الالغاء هو ابطال عمل افعال القلوب لفظا ومحلا كانها لا توجد كانها غير موجوده واضح لفظا ومحلا التعليق هو الغاء عمل أفعال القلوب لفظا فقط أي إعمالها محلا هذا التعليق الإلغاء هو إبطال عمل أفعال القلوب والتعليق هو إلغاء عمل أفعال القلوب لفظا لا محلا اولا الإلغاء قال المصنف ويلغينا برجحان ما معنى برجحان عندنا إلغاء يعني إبطال هذا الحكم قد يكون راجحا وقد يكون مرجوح وقال الإبطال برجحان يعني يرجح ماذا؟ مم. يرجح الإلغاء ويلغينا برجحان يعني بترجيح متى قال رحمه الله ان تاخرنا ان تاخرنا اذا تاخرت افعال القلوب على مفعوليها فتلغى على مفعوليها يعني عن وجده الخبر مثال تقول مثلا الان لاحظه زيد صادق زيد صادق هذا المثال لاحظوا الان في هذه الصوره زيد صادق زيد صادق تابع معي الان زيد مبتدا صادق خبر زيد مرفوع وصادق مرفوع الان ظن هذا ظن واخواتها له من حيث موضع الآن أو الدخول كم من موضع قد يكون في أول الكلام فتقول ظننت قد يكون قبل المبتدى والخبر قد يكون بينهما زيد ظننت صادقا وقد يكون بعدهما ظننت اني يمكن تقول ظننت ثم تاتي بالمبتدا والخبر فتقول زيد صادق او زيد صادقه كما سياتي الحكم او نقول زيد ظننت صادق او ربما زيد ظننت صادقا كما سياتي بيانه ما لا ادري الان او نقول زيد صادق ظننت او زيد صادقا ظننت كما سياتي بيانه يعني الناس ضمن او احد اخواتها قد يكون قبل المبتدا والخبر قد يكون بين المبتدا والخبر وقد يكون بعد المبتدا والخبر اذا كان قبل المبتدا والخبر فيسمى ماذا سبق سبق المبتدا والخبر تقدم عليهما اذا كان بينهما نقول توسطهما لا نقول توسطهما لان نحن نتكلم عن الغاء للتعليق And if it was after the flood and the flood, what would it say? It's an end. It's an end. The source of the flood and the flood was released on the flood and the flood. What did he say? And he was born with a vision ماذا تفعل هنا هل أعملنا أو أغينا أغينا العمل أبطلناه زيد مرفوع مبتدى مرفوع وصادق الخبر مرفوع برجحان هذا هو الراجح هذا هو الراجح وأجاز الكوفيون النصب، أجاز الكوفيون العمل فيقولون زيد أو زيدا صادقا ضمنتك والصحيح هو الاول ان الناسخ او ظن واخواتها اذا تاخرت عن المبتدا والخبر فتلغى يلغى العمل واضح لنا ولهذا قال المصنف هو يلغينا برجحان ان تاخرنا او أكمل قال ويلغينا برجحاني انت اخمنا نحو القوم في اثري ظننتم القوم مبتدا مرفوع رفع الضم الظاهر على اخره في حرف جر اثري اسم مجرور بفي وجره الكسر ومضاف اليه إليه والجار والمجرور وتعلقان بماذا بمحذوف خبر تقديره كائن القوم او كائنون القوم كائنون في أثري واضح الان وهنا الغي العمل فالقوم مبتدا مرفوع والخبر طبعا معلق محذوف هم وظنه عن العمل واضح لو عملت لقال القوم في اثري ظننت هنا جار ومجرور متعلقه بالخبر الخبر محذوف نعم متعلق محذوف المتعلق محذوف والمتعلق مذكور وهو الجار والمجرور او الظرف وقوله وفي الاراجيز خلت النوم والخور ماذا قال هنا في الاراجيز البيت كيف عندك اللؤم وفي والخور هنا ذكرها بالنصب في المتن هنا المحل الشاهد اين هو في خلته توسطت بين في الأراجيز وبين اللؤم واضح؟ فاللؤم هنا هو المبتدى نعم ولم يتحدث الان أن آه وبمساواتنا نسيت من لم أره واضح وبمساوات إن توسطنا قبل هذا مضى معنا حكم الإلغاء مضى معنا حكم الإلغاء واضح الآن تقول زيد صادق ظننت فالراجحنا أنه ماذا تلغى وتقول زيد صادق خلت علمت وهكذا واضح لا ظننت نقول فعل فعل الظلم الظلم الظلم على الآخرين الان هذا التاخير تكلمنا عنه بقي ماذا بقي التوسط قال وبمساواه يعني ويلغين بمساواه مساواه ماذا مساواه الحكم فقد فالاعمال والابطال على السواء يعني على السواء ان تقول زيدا ظننت صادقا او تقول زيد ظننت صادق الاعمال ماذا نفعل ننصب المفعولين هذا الاول وهذا الثاني هذا ماذا اعمال والابطال او الالغاء نقول زيدا ظننت عفوا قلت الابطال الابطال نقول زيد ظننت صادقا والاعمال نقول زيدا ظننت صادقا هذان الحكمان على السواء هذا قول المصنف رحمه الله ومنهم من يرجح ان ومنهم ومنه من يرجح الاعمى يعني ان هنا ارجح واضح وممثل المصنف بقول الشاعر وفي الاراجيز خلت اللؤم والخور هذا على الاعمى وعلى الاهمال نقول وفي الاراجيز خلت اللؤم والخور في الاراجيز هي المفعول به الثاني او متعلق بمفعول به الثاني فهم في الاراجيز كائنا في الاراجيز خلت اللؤمة وعلى الاهمال نقول كائن في الاراجيز خلت اللؤم فهم يقول على على السواء الان فهمنا الالغاء والتعليق واضح من عنده إشكال هل هناك إشكال واضح الآن الخور الخور هو الضعف ها نعم معطف على المنصوب ومعطف على المرفوع والخور أول خواراء والخور هو ماذا هو هو الضعف ها هو ناجع لحرج مساوات يجوز الوجهان يجوز He needs to move on. He needs to move on. Because it's actually a mystery. Because it's actually a mystery. And the essence of the word, without saying, the mystery and the fear in the areas. And او الرجل في الدار يبقى الخبر هو الخبر ابو مناس ابن هشام يقول وبمساواه يعني الحكمان جائزان على السواء هذا حكم نحوي الجواز على السواء حكم نحوي عندنا الوجوب وعندنا الامتناع وعندنا الحسن وعندنا الجائز على السواء هذا حكم نحوي يقول لك يقول لك الرفع والنصب جائزان على السواء مثلا مفهوم كما هنا الشيخ ذكر اخي حبيب فانا يستلك رجح رجح النصب نعم رجح النصب رجح الإعمال واضح هذا في كتابه اوضح المسالك هنا قال بمساواة وهكذا العلماء نواصل اذا قال وإن وليهن ان وليهن وليه اي ها وليه الموالات واضح أتى مباشرة بعده إن وليه إن وليهن يعني ماذا هذه الأفعال إذا وليها ما النافية طبعا أو لا النافية أو إن النافية ولها قال ما ولا أو لا أو إن النافيات إن كما سبق قلنا تأتي نافية إن كافرون إلا في غروب. او لام الابتداء لام الابتداء او القسم لاحظوا ان القسم معطوف على الابتداء بالكسر فهو يقصد او لام الابتداء او لام القسمي من فوق ان ولي ظن واخواتها <تصفيق> ظن واخواتها ما او لا او ان النافيات النافيه صفه لما وهي فاعل أو لا معطفة على الفاعل أو إن معطفة على الفاعل. أتفهمون كلامي الآن؟ ولي هن الأهم مفعول به وليهن هن أي ولي الأفعال ماذا يليها؟ ماذا يليها؟ يليها ما إذا ما فاعل ما هذه فاعل هي التي قامت به أنها تلي الفعل أو لا معطفة على ما وما فاعل فهي مرفوعة أو إن إن كذلك هنا معطوف على المرفوع فهي مرفوعه النافيات صفه لهذه الثلاث صفه المرفوع مرفوع النافيات او لام الابتداء لام هنا معطوفه على ما او وليهن لام الابتداء أو القسامي قسمي مجرور الآن لا نقول او القسام يعني ان ولي الافعال القسام لا نقول او لام القسامي لام القسم عند لام التي تسمى اللامة الموطعة موطعة القسم و الابتداء سيئة تمثيل أو الاستفهام يعني ولي هذه الأفعال الاستفهام باطلاء العمل باطلاء عملهن أي صار بطلا أو باطلا صار باطلا لم نقل بطلا قال بطلا بطلا غير صحيح بطلا بمعنى صار بطلا هم. باطل الرجل أي هو بطل وبطل الشيء أي صار باطلا إذن قال بطل عملهن في اللفظ وجوبا في اللفظ إذن يعني ماذا عندنا اللفظ وعندنا محل فالحكم قد يظهر في اللفظ وقد لا يظهر إذا ظهر في اللفظ فهو في اللفظ والمحل وإذا لم يظهر في اللفظ وبقي نقول ماذا هو في المحلي لا في اللفظ فهنا بطل, اللفظ في اللف... بطل العمل هنا في اللفظ وجوبا نحو ويسمى هذا تعليقا يقول مصنف مثلا رحمه الله نحاول ان نكمل قال مثلا عندي زيد قائم الآن ندخل ضمنا هكذا تو زيدا قائمة الآن هذا ماذا إعمال والعلماء على ان الناسخ ظن واخواته أخواته إذا, اذا كان هو الاول اذا سبق اذا تقدم يجب الاعمال يعني لا من لا نقول ظننت زيد صادق خلافا للكوفيين واضح وهذا هو الصحيح انه يجب الاعمال ظننت زيدا صادقا هنا لا يوجد اهمال لكن يمكن التعليق هنا ماذا نعلق قال ان وليها اذا جاء بعد ظن مثلا ماذا قال اول شيء ما ما النافع ماذا نفعل نلغي العمل في اللف فقط ظننت ما زيد صادق ما زيد قائم ما زيد قائما لأنما هذه حجازيه تدخل على المتدر الخبر تعمل عمل ليس تنصب الثاني ما زيد صادق ها ما زيد قائما واضح الآن وإذا كانت مثلا تسميمية لا تعمل فلا قل ظننت ما زيد قائم الآن ظننت فعل فاعل وظنت نصب مفعولين أين المفعولة هما زيد وصا وقائم لكن لم لم يظهر النصب في زيد واضح لا نقول محل نقول هكذا ما حجازية تعمل عمل ليس زيد اسمها مرفوع رفعه الظن الظاهر على آخره قائما خبرها منصوب نصب فتح الظاهر على آخره والجملة ما زيد قائما سدت ما سد مفعولي ظن هكذا تقول نعم لا. لماذا لان ما هذه لها الصداره كل حرف تلك لها الصداره يعني لا أن ان تكون هي الاولى وتمنع ما قبلها ان يعمل فيما بعدها هذه حرف الصداره تمنع الفعل قبلها ان يعمل فيما, فيما بعدها نفهم هذا فنقول ظن هنا عملت في اللفظ عملت في المحل ولم تعمل في اللفظ قد يقول قائل قد يقول قائل ما الدليل على انها عملت في اللفظ عملت في المحل ها هنا لم تعمل في اللفظ ظن لم تعمل في اللفظ هنا الذي نصب قائم هو ما لكن ظنى لم تعمل منعتها ما من العمل لكن العمل بقي في المحل ما الدليل ها. لماذا تعمل لا تعمل في اللفظ لكن تعمل في المحل ما الدليل على أنها عملت في المحل هل يظهر لنا شيء يدل على ذلك هنا في الظاهر لا يظهر لكن هناك دليل ما الدليل على أنها لم تعمل لماذا نقول إلغاء إبطال العمل هنا لماذا لا نقول هذا؟ قالوا عملت في المحل ولم تعمل في اللفظ ادركوها مسألة للأسبوع القادم لماذا؟ ما الدليل على أنها لم تعمل في عن على أنها عملت في المحل مثال آخر مثلاً. مثلا هذه ما؟ بعد هذا ماذا عندنا؟ حسبت مثلا حسبتم لا زيد قائم ولا عمر واضح فلا هذه نافية زيد المبتدا قائم خبر والجملة الاسميه سدت مسد مفعولي يعني لا وما دخل عليه مفعولي حسبا مثال آخر، مثال آخر، ال، الك، الذي إن، آه، هم، وتظنون إن، إلا. قليلا ان نافيه واضح لبيث تنفع الماضي مبني على السكون التاء فاعل واضح الا حرفنا اداه حصر حرف حصر واضح قليلا مفعول به. لبث الرجل. لبث يوما. لبث قليلا. ضرف. ضرف. واضح منصوب. والجملة إن وما دخل عليه سدما سدا مفعوله ؟ ظن. واضح لا؟ نكتب هذا القدر سنواصل بين الأسماء تعالى في القصي هذا ما يتعلق به هذه هذه هالمساء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت